صوت العرب من القاهرة ذاكرة الشعوب أغنية ولحن وكلمات بتحكي عن تاريخنا وتراثنا وحضرنا في أغنية مصر ليبيا السعودية الاماكن كلها لك الجزائر البحرين أغانينا أغانين. سوريا <تصفيق> لبنان Tunis. ik heb السودان أغانينا أغانينا برنامج يومي على موجات صوت العرب إعداد غادة كمال السلام عليكم المستمعين الكرام مستمعي إذاعة صوت العرب معكم في حلقة اليوم الملحنة السعودية حنين علي وإن شاء الله أنا أختار لكم أربع أغاني وأنا شوية متحيدة للنساء للأصوات النسائية حتى الشاعرات كمان أول أغنية تسمعوها هي أغنية جاني الأصمر للمطربة السعودية صمراء الأغنية العربية الفنانة عتاء وأعتقد إن جاني الأصمر أغنية مشهورة في مصر لأنه هي كانت سبب شهرتها في مصر والعالم العربي عتاب طبعا مطربه يديمه مطربه راحله سعوديه ولدت في السعوديه وتوفت بالقاهره المطربة عتاب تشافها الملحن معروف طلال مداح في طولتها وبعدين بدأت أن تغني في الاحتفالات الكبيرة السعودية وفي الأفراح وهي اشتهرت بالغناء الاستعراض يعني كانت تغني وتسوي استعراض على المسرح وقون يجاني الأصمر من كلمات الشاعرة ثريا جابل ومن ألحان الملحن الراحل السعودي فوزي محسون إن شاء الله تعجبكم اسمها مع بعض هي قصيدة ردك الله سالما لفؤادي المطربة السعودية ابتسام لطفي وابتسام لطفي قد تجاوزت أعمالها الغنائية والإذاعية 150 عمل وبدأت الغناء في أواخر الستينيات بعد أن سمح لها الملك فيصل بالغناء في الإذاعة السعودية وانطلقت بأغاني كثيرة واشتهرت وكانت طبعا من أوائل السعوديات الغنو وكمان لقبها شاعر أحمد رامي بكوكب الجزيرة وشادية العرب كما لقبها الشاعر طاهر الزمخشري الشاعر السعودي بعاشقة الأدب هي كانت تهوى الأدب وهي مثقفة وتعزف العود وكان لها تجارب في الألحان برضو لحنت الفنانة ابتسام لطفي هنسمع منها قصيدة ردك الله سالم الفؤادي اللي كان لها رواية طريفة هي حكتها أنه هي تعرفت على الشاعر والتقط بالشاعر أحمد رامي في السعودية لما جاء لقضاء فريدة الحج ولم يتمكن أنه يحج لانه كان مرض فجلس في جدة الفترة وتقابل معها أكثر من مرة وكتب لها ثلاث أغاني وبعدين هي سافرت على القاهرة تقابلت مع الموسيقار رياض السنباطي اللي لحن لها بعض الأغاني ولحن لها هذه الأغنية اللي هنسمعها إن شاء الله ما بعد وتسمعوها معايا الوقت وإن شاء الله تستمتعوا بها اغنيه ردك الله سالماً ردك الله سالما لفؤادي ثالثة أغنية أن نسمعها مع بعض هي أغنية ليله عمر وليله عمر من كلمات الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن ومن الحان وغناء الملحن الموسيقار دكتور عبد الرب إدريس ودكتور عبد الرب إدريس حاصل على الدكتوراه في الموسيقى من معهد الموسيقى العربيه بمصر انا اخترت هذه الاغنيه لانها فعلا محببه للاذن العربيه والمصريه وانتشرت بشكل كبير في مصر والوطن العربي لانها كمان خلاها اتسمعت في الوطن العربي كله وعشان كده انا بفكرهم بذكركم بيها وهي من الحان الموسيقار دكتور عبد الرب ادريس ومن كلمات الشاعر الامير بدر بن عبد المحسن وهي اغنيه جميله من مقام العجم استمتعوا بيها لو باقي ليلة فعوري أبي الليلة واسهر في ليلة عيالي في ليلة العمر لو Wee, wee, wee, wee, Wasma, in de lagen, in احلم بك دايم جنبي وانا صاحي يلي يا ايامي بدونك العمر ما هبن جنبي يلي ما من العمر ما vijand, hemst, bete en safari, gamar en safari, Bentje, op safari, gemaakt van zonnes, latele en vijfjes. Soort ik op hemse, bentje آخر أغنية هنختن بها اليوم هي أغنية سمار غناء الفنان السعودي المعروف عبادي الجوهر وسمار من كلمات عبد الرحمن حجازي ومن ألحان الموسيقار هرم الحجاز الملحن جميل محمود ولقب بهرم الحجاز لاهتمامه بجمع التراث الحجازي وكمان الألحان كلها تتميز بالطابع الحجازي المعروف. قد أن يمكن أكثر من 500 اغنيه لعديد من كبار مطربي الوطن العربي مثل وديع الصافي، هايم يونس، رجاء بن مليح ومن السعودية على سبيل المثال تلال مداح، تسام لطفي، عبد المجيد عبد الله وغيرهم وغيرهم وغيرهم, وغيرهم من مطربي الوطن العربي يا <تصفيق> تايغ غريب الدار أحبابي ما جوني سمار يا سمار تكفون دلوني تايغ غريب الدار أحبابي ما جوني وسألت على الحي ما سمعت عنهم شيء وسألت على الحي ما سمعت عنهم شيء وجيت يا سمار جيت يا سمار تفوير اللوني أنا جيت يا سمار مرسل قل للقمر مدري روح أسأل السمار أهل الأول عذري روح أسأل السمار أهل الأول وصل السمار الا والعذري روح السمار الا لا والعذري واسمح لي دي اسرارك واقبل يا خي عذري واسمح لي, لي خي الفيال الحي ما سمعت عنه أشكركم المستمعين الكرام وبشكر إداعة صوت العرب وأشكر الأستاذة غادة كمال وإن شاء الله يا رب الأغاني السعودية اللي قدمناها تكونوا استمتعتوا بيها وإلى لقاء آخر كنت معكم الملحنة السعودية حنين علي أغانينا برنامج يومي على موجات صوت العرب إعداد غادة كمال